وَاِن كَانُوْا مِنْ قَبْلُ وَاِن كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيْنٍ وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْنَ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْ مَنْ يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بأسم مثل القوم الذين كذبوا بأ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ فَإِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءَ أَرُونَا إِلَىٰ مَا يَدْعُونَ النَّاسَ فتمنوا الموت إن كنتم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقيكم ثم ترد يا ادم فينبئكم بما كنتم تعملون قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم الذي تفرون منه فإنّه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فتشرون في الأرض وبتغوت وَذَكُرُ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُ وَنِفَضُوا عِنْيهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الرازقين